السلام, السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته فمزدنا مع صفة الصلاة فيما هو عرفنا كيف يؤدي ركعة كاملة وبعد أن تنتهي الركعة يجلس المصلي سواء كان مفاجلاً أو اتماماً أو مفهوماً يجلسوا جلسة يسمى جلسة الاسدار ثم يعتمد على يديه ويقوم إلى رجعة الثانية قائلة الله أكبر أقول الله أكبر إمتع. أثناء قيامه كلمة الله أكبر تنتهي عند الجهة اعتداد ولا يرفع يديه إذا لم يقوم إلى رجعة ما ينفعه شيء يقول الله أكبر فقط ويضع يديه على صدره ويبقى رجعة الثانية تبرك على الأولى تماما غير أنها ليست فيها أيضا ليس هذا دعاء رفع الصلاه دعاء رفع الصلاة كم ايه بعد تكبير الاحرام يقرأ ايضا الفاتحه ويقرأ بعدها ما معه من القران يرفع يرفع يسجد السجدتين وبينهما جلوس ثم بعد ذلك يجلس نفس الجلسة التي اشرنا اليها في الجلوس بين السجدتين لي يتشاهد التشاقل الاول اسمها جلسه الدين فاكرها جلسه احتراش جلسة قلنا احتراش مثل راجل بيسترش عليها ويلف رجله اليمين ايده الشمال عباره عن شيء ما يشبه الفم كده وهيعبر ركبته فيه ويسند بمرفقه او بمرفقه على فخذه واليد اليمنى معموله كده 51 كده اه صابع الوسطى مع الابهام عامل الخمسة والرابع اللي هو السبابة او ده عامل هو زي الواحد كده وال الرسغين دول ده الـ الـ الـ دولة أو المكان دهوت على الركبه والذراع الايمن مفروض ويبدا في هيكل التشاحن هذا دروس ايضا واحد من الوالدين دروس لاستشاهد الاول واجد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 واشهد ان محمدا عبده ورسوله اسم اسمه التشهد الايه الاول تتم التشهد بعد ذلك الى الصلاه على ابراهيم شئت تركتها ولا شئت تركتها فده التشهد الاول لكن كان الغالب فعلا صلى انه كان يتركها كان يتركها واضح هذا بالنسبه لا للتشهد الاول والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عند اذا قول ديشه السلام عليكم ايها النبي اصدقوا ورحمت والسلام عليه وعلى عباد الله الصالحين قال ان اذا قلتم ذلك فلنتم على كل عبد لله صالح في السماوات والارض تخيل بقى انك في الصلاه بتقول السلام عليكم وعلى عباد الله الصالحين الجمله دهي كانك انقيت السلام على كل عبد لله صالح في السماوات والارض شوف بقى إعباد الله الصالحين سوروا الأرض في العرض جاءت إيه ها من إل وجن وملائكه شوف كم مليون ولا كم مليار ولا كم بليون ولا كم بليون تأخذ أجر السلام على كل هؤلاء لكن إمتى إذا كنت عايش معنا المستحضر أنك تفعل هذا تسليما على رسول الله وعلى خلق الله أجمعين من الصالحين نتفل هذا القد صلي لهما على باقي وعلى المصح I'm not